لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتسمى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول المصنة رحمن الله باب الدعاوة جمع دعوة ويقال دعوة إذا طلب ودعوة إذا ثمنى في لغة العرب والمرض بها إضافة الإنسان إلى نفس استخطاق شيء في, في يد الغيري أو في ذمته هذا بالنسبة لحقيقتها في استلاح العلماء رحمه الله وهذه الإضافة توفع بعض العلماء فيها فقالوا إنها هي من حيث الأصل تأتي على سبيل الإثبات وعلى سبيل النفي وقول رحمه الله والبينات جمع ضينا وقد تقدم تعريفها يقول رحم الله في هذا النظر سأذكر لك من أحكام المفاعل التي تتعلق بالدعاوى في القضاء احكام الدعاوى في القضاء وأحكام البينات والخجف التي يرفعها الخصوم لكي يفضل كل واحد منهما منهم صحة ما والدعيف والبينات تتعدد وتختلف وذلك يفرض العلماء رحمه الله بابا يختص بالدعاوى والبينات الحقا لشتاب القضاء المدعي إذا سكت ترك قلوا نصنف رحمه الله المدعي من إذا سكت ترك أيضا يريد بعضهم والبدع عليه من إذا سكت من مدرك لذلك الأعظم يجعل المدعي عليه علينا عبعض هنا هذه المسألة تعرض المسألة التنميذ المدعي من المدعي عليه لا يمكن لقاضي أن يقضي في قضية حتى يستطيع أن يعرف من عصول الدعوة والمرافعات في القضاء ومن عصول الدعوة والمرافعات في القضاء أنه يستطيع أن يمينث يس فيعرف من المبدعي ومن المبدعي عليه إذ أم لن لا يمكن لأحد أن يصل في Lightning حتى ولا لن تكون قضائية حتى في العلم وفي نسائل العلم لأن الإنسان إذا علم من هو المبدعي قال له عليك الشدة وعليك البينة وطالبه بالشدة والبينة وإذا علم المدعى عليه بقي على قوله حكاية ظل على خلافه ولذلك تجد الله العلم الذين لا يحسنون هذا الباب يجلس بعضهم على بعض يقول كل واحد منهم أعطوني دليلاً والآخر أقول أعطوني دليلاً فهم منعرف الأصول وهم يضبط الأصول حكاية ميزة من, من الذي يطالب بالدليل والحجة ومن استطاع أن يضبط الأصول يعرف القواعد والأسس في ضدها فإنه لا يشكر عنها من هنا قال سعيد أنني سيد رحمه الله لمانجدين التابعين من عرف المدعي والمدعى عليه لن يلفدس عليه حكم في القضاء إذن هذا من نعرفه حال المدعي والمدعى عليه فقال بعض العلماء في مظلث تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع عليه جملة القضاء وقعا في القضية لا يمكن أن يدد فيها حتى تعرف هذا الأصف وهو معرفة من المدعي ومن المدعى عليه وذكر من صنف رحمه الله هذا التعريف وارتبع كثير من أهم رحمه الله يصححه وقال به فقعاء الحنفية وقال به بعض الشافعية رحمه الله عليهين ورجحوا الإمام الشوكان وغيرهم رحمه الله على الدنيا أما المدعي والإمام النورد انتصر له في الحال وغيرهم رحمه الله عليهم أما المدعي من إذا سكت ترك الحق فحقه لأمان يريد أن يدعي نعطي ونقوله طالب ويجب عليك ان تراجع ونبدع عليه إذا أقيمت عليه الدعوة وقال الشخص إن فلانا فعل فإنه إذا سكت نقوله عجب ما يترك يطالب بالرد لكن المدعي لا يطالب المدعي إن شاء طالب الحين إذن هذا حق ولا حقا يطالب وإذا سكت ولم يطالب لم يفرض عليه أحد أن يتكلم ولم يفرض عليه أحد أن يخاسم ولكن من مدعى عليه لأنه ما هذا مدعى عليه إلا إذا ثبت الدعوة فلا يمكن إذا ثبت الدعوة على شخص أن يفرك بل يقال له وقد معنى أنه يجبر على الجوار حتى ولو سكت ومن عدا إقرار من إنكار لخصني كل فضو إجباره فهذلك يطالب من إذا سكت لم يترك الذي هو المدعي أما المدعي فهو الذي إذا سكت ترك هذا حقه إن شاء رافع وإن شاء هذا التعريك وهذا الزابط أكثر المسمى رحمه الله هناك الزابط آخر أيضا وهو صحيح وقيم جدا وهو المدعين من كان قولهم وافقا للأصل والمدعى عليه من كان قوله خلاف الأصل شخص قال وقال فلان من زنى فالأصل أنه هو يرزاني فحين يذن الذي قال فلان من زنى هذا مدعى والطرف الآخر مدعى عليه لأن الطرف الآخر الأصل يعجب قوله وهو مدعى عليه من أصل ضراءة الزنة والضراءة من التهم حتى يثبت أنه متهم فإذا من أصل يقتضي قوله فإذا كان الشخص الأصل يقتضي قوله قال فلان ضرب فلانا فلان ضرب فلانا من فلان أصل فلان فحينئذ الذي يقول ضرب فلان مدعي ويكون الطرف الأخر مدعى عليه هذا الضرب من هذا الضرب آخر بدأت القضايا بألفاظها فقال بعضهم المدعي من يقول حصل كذا يعني كان فدأ من أدرهم كان فدأ يعني بعت الشريط أجرت أخذ مني سيارة أخذ داري اعتدى علي ضربني شتمني كان كذا والمدع عليه الذي يقول ما ضربته ما شتمته لم يكن كذا فقالوا المدعي هو الذي يقول كان والمدعى عليه الذي يقول لن يكن وكذلك ايضا يعتقد المدعي يؤرف المدعي اذا كان قوله خلاف الظاهر الله طبعا يكون بنفسه ويكون بالعرف, بالعرف يشهد له الظاهر مثلا عندنا بالعرف مثلا اذا كان شخص ساكن في بيت وجاء شخص يقال البيت بيتي او العنارة عنارة او الارض ارضي فحينئذ الظاهر أن الأرض لمن هو يعمل فيها والبيت لمن هو ساكن فيه ظاهر العرف يشهد بهذا إن الإنسان مون إن يتفرف إلا في ماله فذلك لو وجبنا شصة راكبا على مقدمة البعير راكبا على البعير والآخر غير راكب فقال ال الذي في الأسهم هذا بعيري فإن الواكب المنزك للشطان البعير والمسك لشتام الضعير والآخر غير مسك لشتامه وليس على البعير مدعي فإذا الظاهر يشهد والعرف وقلت يأرف الظاهر بالعراف والعرف يشهد أن هذا مدعي وهذا مدعى عليه فإذا خلا قيله عن الأصل وأعرف أو الظاهر الذي يشهد بفكت قوله فإنه حنيل يكون مدعيا وإذا اعتبد قوله بالأصل واعتبد قوله بالظاهر فإننا نقول إنه مدعا عليه لحن إذن الله نطالبه على قوله حتى يقول الله بجعنا خلال قوله فبشره لهذا النظم لحن الله بقوله فالمدعي من قوله مجرد من نسلم وعرفن بصدق مشهده من أصل من قوله مجرد من نسلم قال فلان زمن أصل أنه المتهمدري حتى تثبت إدانته فقوله مجرد من الأصل فنقوله ائتي بالبينا وأنت مدعي أو عرف يشهدوا يعني عرف يشهد بصدق قوله وقد كنا إننا نعرف ركوب الدابة كونوا على صدر الدابة المقدمة لو كان الإثمان على الدابة فحينئذن الذي نقدموا مالكها يعني لو قالوا دابتي هذا القوم يشهدوا عرف بصدق والنذي في الخنف مدعي ولو في السيارة أحد المنقود والآخر راكب فإننا العرف يشهد أن الذي يقول طبعا هنا الآن أوراق 8 وحد حل القضيه لكن من حيث الاصل هذا ان المدعي متجرد قوته من الظاهر ومن الاصل ومن الاصل الذي يشهد بشفقه القولين وقيل من يقول قد كان مدعا ولم يكن لمن عليه يدعى وقيل يعني قول كان بغض النظر عليه وقيل من يقول قد كان ادعى لانه مدعي كان كذا حصل كذا وقع كذا فلان ضرب فلان شتم فلان اخذ فلان سرقت فلان كذا هذا مدعي ما فعلت ما سرقت ما اخذت ما تكلمت ما اعذيت هذا مدعي عليه سيكونوا مدعي ومدعي عليه نعم المدعين الى سفنة والمدعى عليهم الى سفنة نعم ولا تفرق الدعوى والإذراه الا مجال ذي مصرور نعم وهو المكلف البالع الحر الرسيط إذا تقدمنا عن هذا في معاملات المالية وعقود المعاملات المالية بيننا أنه لا يمكن أن تصرف من رجل مجنون ولا حتى تصرف من صبيه إلا في مسألة مسائل مخصوصة من مسائل الصبي المميز إذا أذن له وليه بالتجارة وليس حتصرف من العبد عبد الملوك اللي قدر على شيء كما أخبر الله عز وجل ودينا هذا يدينا الأصول التي تدل عليه رشيد في السفيه لا يسح تصرفه فلو أقام الدعوة في المال منهو محجور علينا انتقبل دعوه لأنه ما يملك بيسل وحق الله لذلك نعم وإن تداعى يا عين لأحدهم يعتني ألهم عينين إلا أن تكون لهم يأين في الزرى وإن تداعى يا عين لأحدهما في يده يعني هي في يد أحدهما محمد عبد الله عبد الله عنده أرض أو عنده كتاب أو ثوب الدعا بيد الآخر بيده من مرد المقابة الضيادية ويسلق الذي لكن يد بالمعنى الشمول العام فتقول بيده يعني تحت تصرفه وتحت عمله وتحت ولايته ونظره وهو الذي يقوم عليها وهو الذي يتصرف بها فحينئذ في السيارة في يده يعني يقودها ومعهم مفاتيحها في البيت ساكن فيه في الارض يحرفها, يحرفها ويزرعها ويقوم على مصالحها فجاء شخص وقال الارض عرضه السيارة السيارة الدابة له محمد ادعى ادعى عينا بيد الآخر عند عند عنده كتاب عنده مسجل عنده قلم عنده شوب فقال القلم قلمي السيب شوبي الكتاب كتابي نظرناه واجبنا انكتاب يد عبد الله فهنا يذن نقول لمحمد انت مدعين وهنا يذن لا يمكن ان تقبل دعوات الا اذا قمت البيناة وإلا حلب خصمت وانتهت القضية من ادعى عينا في يدي احد النار فهنا يطالب الخارج بالبيناة والداخل لا يطالب الا الوامين في حال الامتار اذا سأل خصمه محل في الوامين وإلا لم يجبوا شيء نعم وين اقامه كل واقعين زياده اننا هذا الجديدين الجديدين في قرغه يعني الداخل عادي مثل الشهر عند علمنا طبعا مثل التعارض بالبيانات لو اختلف في بيت اختلف في كتابه اختلف في ارض يعني عقارا او منقول واحدهما طبعا اذا اختلفا في عرفنا من المدعي والمدعي أحدهما أنه قائم على مصانح هذا الشيء المدعى عليه يعني مثلا مساكن في البيت في الداخل وجاء الخارج وأقام بينا ثم الداخل أقام بينا هذا عنده شاهدان يشهدان أنه بيت بيته وأموالهم ينتقل منه إلى الآخر لا بيعوض ولا بيعوض البيت بيته وأنه ملك لهم وللآخر أيضا شهدان بأن البيت بيت فلان ومن كل طيب هذا عني شاهدان وهذا عني شاهدان والشريعة كبرت شهادة حجة ماذا يفعل في هذه الحالة طبعا من العلماء من قال تسقط البينتان البينة الداخل وبينة الخارج إذا تعارضتا فقطتا فقطتا فقطت هذه وهذه فأغير لأننا لو عملنا بهذه بنعم على أن الشرع قلنا شهادة وحجة فكذلك يجب علينا أن نعمل بالأخرى لأن الشرع يعتبر شهاده حجة ليس عليها أي وضاء ولا فيها أي مطعم فلا يمكننا أن نفضل حجة على حجة وإن فيهن القضاء بالشياء في أحد الخصمين لكن إن وجد ونوجد ففقطت البنياتها طبعاً في أحواج العلمة الاستثنائية تقول كانت إخت البنياتين شهودها معروفين, معروفين معروفون بالضبط وبالإتقان وبالعدالة يعني تغليب ده الظن بقوة الفجتين قالوا نرجح لكن هذا ضعيف لأن المصطفى بن خير ده الأصل فجية الفجية مجيدة بالإذنين فحينئذن ندى أنه شاهد مرضي فلا إشهد إذا قامت الفجتان فمن أهل العلم قال مقدم بيّنة الخارج على بيّنة الداخل وهذا هو الذي درت عليه نسمى سبحانه الله بمعنى أنه يقول محلوكم تساكنا في الدار وعندك حجة وضينا والآخر خارج الدار ودعا عليه وجعد حجة وضينا قدمنا حجة الخارج قال لأن هذا الذي في داخل البيت لما أشبك لمسه فالله تشاهد على حاله بالنسبة للخارج جاء بشيء يحتمله ال وهو أنه داع أو تشرف يعني أن تكون بعتة أو يكون الساكن في البيت قد داع للخارج يعني هنا تقوى بينات الخارج وتربح على بينات الداخل هذا تعليم لبعض العلماء في ترجح من اللي الاختران ولكن بالحقيقة من أقوى التعليم مسألة زيادة العلم وهي قال بعض العلماء أن بينات الداخل اللي في داخل الدار جارية عن الأصل وبينة الخارج باقبة عن الأصل والناقض عن الأصل جاء بزيادة وحليز يقدم وهذا مسألة مثل ما تذكروا إذا تعرض الحاضر والمضيش قالوا يقدم الحاضر على المضيش لأن المضيش جاري على الأصل لأن الأصل في الأشياء هيها وإباحتها فإذا جاء المحذر فمعنى ذلك أنه نقلم عن الأصل فصارت استفادة وزيادة علم هذا وفي الحقيقة الذي يظهر والله أعلم أنه لا تقبل سجة الخارج وأن بينة الخارج ساقطة لماذا لأنه المبيه صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنتر أعلم أن هذا التعليم في كل الحالتين مضعيف وأن الأقوى والمعتبر من جهة النص وهو قوم النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي ولهم على من أنصر ده نحن نقول هذان اختلفوا من أشخصان اختلفوا في البيت فإذا جئنا نقدم بينة الداخل على بينة الخارج خالف من نص لأن الذي في الداخل مدعى عليه والذي في الخارج مدعي فإنه إذا من أصل الشرعي يقتليه أن ننظر في بيّنة الخارج لان في بيّنة الداخل لأن الذي في الداخل مطالب بالينغ إذا لم توجد بيّنة ولا يطالب بيّنه أن الذي يطالب بالبّيّنة هو الخارج ومن هنا نرجح أن هذا القول قول من جهة النقل لا من جهة العقل والتعليم الذي ذكرناه في الأول تعليمات فنرجح هذا القول الذي نشى عليه مصنّة رحمه الله وهو تقديل بيّنة الخارج على بيّنة الداخل ويقول الدليل اجتفادا من جهة أن بيّنة الخارج مبنية على النس حيث إن المدعي يطالب بالبيّنة والمدع عليه ما يطالب بالبيّنة فحينئذ نقول لما جاءتنا بيّنة الداء الخارج نزيننا بحكم النس أن نأمل بها ومعارضة بيّنة الداخل ومعارضة بيّنة الداخل ومعارضة بيّنة الداخل فتقدم شجة الخارج على الداخل هذا بالنسبة للمسألة فكل واجهة تأتيها وعلى كل حال لا يخلص من بعض المطارح وبعض المداخل كان شيخنا يقول خليه يخلص انه خرج يقيم دعوة جديدة ويأتي بيّنة حتى يسلح الأمر على الدورة من هنا قالوا ان هذا لا فيه فإذا جاء يبقى أفقطنا البينة الثانية لأنها تؤدي إلى الدور وما أدى إلى جاكل الفيادات والشطيح يجد لهم يخرج صلى الله وسلم ومبارك على نبيه